وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين وما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولنتخذناهم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 اللذين من ارتضوا وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني الههم ما دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففدقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي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 والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إيتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سوريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم النار ولا ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰؤُلَاءِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْآفِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ من مِنْ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 Vielen Dank.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 لا هم ونجينا هو لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وَوَهَبْنَا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئمة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فعل الْخَيْرَاتِ وإقام الصلاة ويتاء الزكاة وكانوا لنا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتيناه حكما وَعِلْمًا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين